قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل عليك أَن ثُمَّ جَاءُوهُنَّ يَا تِينَا سل في ي فيق أ غ في س للجك المس ح بة أ سف ب في كلس بي أنت ح والله هو يضائف لمن يشا al <laughs> هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خلف dan qati أَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَا ثَنَّوْهُ كَمَا ثَنَّى